بداية كلامي طلبت الواحد الرحمن عظيم الجلال عبادتي كلها لاجله او من بعد ذكره مرحبا عد نجم بان وما الاحبر راق الحيا وانتثر وابل هلا مرحبا في حفل ربعي عمل عدوان وفي ليل تنبطيب والنور مكتمل لبينا ندلي في المواقف ذرا وكنان عوان مطالق وهل فزعت عاجلة قال بغية اللي باسمهم يرجح الميزان اللي هم سمعت عطره ومداتهم جزلة انرحب بكساب الجزيلات ابو راكان ابن قروش اللي صادق المدح يحسم له خذ المدح والناموس بالفعل والبرهان يحسم المواقف والجميل تقدم له ويفرح به اللي ينتخي من ورا البيبان من الدين والحظ الردي زايد حمله يسدد عن المديون ويقابل الديان وكم من سجين انطلق واجتماع شمله وبضيوفه يرحب أو يضمد من القعدان وكسب قالت والنعم والكل يشهد له ومن دور ربعة ينثني والكريم معان ايقاب النهار الضيق بالعزم والصملة دخل في مجال المدح يوم احتمى ميدان، وخذى صادق الوقفات والمدح بالجملة وربعهم قديم الظفر ربعنا العجمان بني شامر اللي فعلهم نادر العملة إلهم في مجال المجد والطايل عنوان وإلهم سيرت ما كل رجل امتقشم له وختمانها بالمسك والعود والريحان الكل بلجن مدح ابن باصم يقدم له. Some yeah goddamn